تقرني فين بقى؟ طغي يا روحي آه طغي، ما يخسيش ريش جداً أنا في حبك بجد؟ بجد أنا جرقان حاسس بساعة في رجلي ساعة؟ إيه ده؟ يا مصبتي شفتي؟ الحب غرق المكان وبعدين حنعمل إيه في المصيبة دي مفيش حل غير إن إحنا نعطلهم تحت فرنايت لحد ما المكان يتوضب هي يا سلام، ومين اللي حيوضبوا بقى؟ انتو فين يا جميع؟ زيزي؟ زيزي, زيزي. هم دول فين؟ هنا؟ اه، انت متأكده ان زيزي دي؟ زيزي هتنجز؟ ايوة، دي أسرع واحدة في التين طب يلا بينا معلش صهرناكو بس بكرا جاز عادي وده مش كتير علينا ياللي مقفلنها سيبوا نفسوكو السعادي ده النوم بدربن لازينا معلش صهرناكو بس بكرا جاز عادي حقك عيش تستاهل تلع نفسك وطلع دانت